عزمت على الرحى الوله الدمع ساحة يوم رأت النفس مجروح اتبت الله براحة للحرم عزمت على الرحى الوله الدمع ساحة يوم رأت النفس مجروح انت <تبعت> بت الله مره <برها> حلم حسمت عراحه ولا خلي الدمع الساحه يوم ريت النفس مجروحه انت بت <تبعت> الله مره <تبعت الله برها> مصخة الناس في بوحة بيح المكنون الكبار في حسب حزمت ع الروحة الولادة للرسامة ساحة تمرت الناس مجروحة يتبيت الله أبا ما حسب الناس مربوحة لن أقربك أكبر رضا، طالبك يا رب لسموحة، لم عبديك من الخجل ساء. أشعر أول مرة بروحة طب دمع وعتلا نوحة تايه بصحرة ولقاحة بالحرم عزمت ع الروحة الولا هل الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحة لا خل الدمع الساح